وَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ, فعدتهن ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِظُنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 ولا تضارهن لتضيق عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى حتى يضعن حملهن فإن أضعنا لكم فآتهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف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 لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا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 رسولاي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات إلى النور.